بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل عملنا وأن يجعلنا من عباده السعدة وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وبعد أيها الأحبة فأهلنا ومرحبا بحضراتكم مع حكاية جديدة من حكايات رمضانية وحكاية اليوم فريدة من نوعها وهي رائعة من روائع أمير الشعراء أحمد شوقي يقول رحمه الله كان لبعض الناس ببغاء ما مل يوما نطقها الإصغاء رفيعة القدر لدى مولاها وكل من في بيته يهواها وكان في المنزل كلب عالي أرخصته وجود هذا الغالي كذا القليل بالكثير ينقص والفضل بعضه لبعض مرخص فجاءها يوما على غراري وقلبه من بغضها في ناري وقال يا ملكة الطيور ويا حياة الانس والسرور بحسن نطقك الذي قد اصب الا اريتني اللسان العذب لانني قرشرت في التفكر لما سمعت انه من سكر فأخرجت من طيشها لسانها فعضه بنابه فشانها ثم مضى من فوره يصيح قطعته لأنه فصيح وما لها عندي من ثأر يعد غير الذي سموه قدما بالحسد قاتل الله الحسد هذه الكبيرة التي هلك بها إبليس هذا الذنب الأول الذي عصي الله به في الأرض حين حسد ابليس ادم على تفضيل الله اياه وابى ان يسجد له وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ومن فضل الله انه نبهنا الى عداوه هذا الحاسب وقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هذا الحسد هو الذي حمل اخوه يوسف على القائه في الجب وتعرضه لما تعرض له هذا الحسد هو الذي جعل اليهود يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان كانوا يهددون المشركين في المدينة في يثرب بانهم سيؤمنون بالنبي الذي قد اضل زمانه ويحاربونهم وينتصرون عليهم مع هذا النبي فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دفعهم الحسد الى الكفر روى ابن اسحاق في قصة الانصار الذين لقيهم النبي في مكة قال وكان مما صنع الله بهم في الاسلام ان يهود كانوا معهم ببلادهم وكانوا اهل كتاب وعلم وكانوا هم اهل شرك واوثان وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا اذا كان بينهم شيء بين اليهود من جهة وبين العرب المشركين من جهة قالوا لهم ان نبيا اضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وارم فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك النفر ودعاهم الى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا والله انه لن الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم اليه فلا تسبقنكم اليهود اليه ومن ثم نزل في ذلك قول الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هذا الحسد هو الذي دفع هؤلاء إلى الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل إلى تأليب الناس على رسول الله وإلى جمع الجموع على حرب الإسلام والمسلمين وخرج حيي بن واخطب وغيره يدورون على المشركين في الجزيرة العربية حتى جمعوا الاحزاب في غزوة الاحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعبر عن ضراوة هذا الحسد من طائفة المنافقين اتباع اليهود واليهود الذين تكررت مؤامراتهم جميعا على الاسلام والمسلمين لا يعبر عن ضراوة هذا الحسد الا تلك القصة التي ذكرها ابو بكر ابن المرزبان عن عبد الله ابن هلال الكوفي صاحب الخاتم وخبر جاره حين سأله جاره ان يكتب له كتابا الى ابليس هذا الرجل كان من الشيطنة بحيث عده جاره صاحبا لابليس فطلب منه جاره ان يكتب له كتابا يتوسط له يعني عند ابليس لعنه الله في حاجة له قال له انا عايز حاجة من ابليس وعايزك تتوسط لي يعني فان كان يعني الرجل يقول ان كان العقل يدفع ذلك الخبر فهو مثل حسن يعني لمجابة بالتمثيل حتى يعرف الناس فكتب اليه الكتاب وقال له خذ الكتاب ويعني اكد له في غاية التأكيد وقال له سلم لي على ابليس فلما ذهب الى ابليس قرأ الكتاب فقبله ووضعه على عينيه وقال السمع وطاعة لابي محمد ما حاجتك قال لي جار مكرم شديد الميل الي شفوق علي وعلى اولادي ان كانت لي حاجة قضاها او احتجت الى قرب اقربني واسعفني وان غبت خلفني في اهلي وولدي يبرهم بكل ما يجد اليه السبيل هو يتكلم إبليس كلما سمع يقول له هذا حسن هذا جميل فلما فرغ من الأوصاف الكريمة لجاره قال فما تحب أن أفعل به الرجل اللي أحسن إليك ده عايز نعمل فيه إيه قال أريد أن تزيل نعمته وتفقره فقد أغاضني أمره وكثره ماله وبقاؤه وطول سلامته فصرخ إبليس صرخة لم يسمع مثلها قط فاجتمع اليها عفريته وجنده وقالوا ما الخبر يا سيدهم مولاه فقال لهم هل تعلمون ان الله عز وجل خلق خلقا هم شر مني بعض الناس يبلغ به الحسد حد ان يتفوق على ابليس كما قال بعضهم وكنت امرأة من جند ابليس فاستغويت حتى صار ابليس من جندي يبلغ به الحسد حدا عجيبا ولو فتشت في ظهرنا وفي ايامنا لوجدت كثيرا من هذه الامثال اذا لقيك لقيك مرحبا واذا غبت عنه اسر في نفسه الغيب وتلقاك حين تلقاه بوجه المحبة واذا غبت اضمر لك الغش والمسبة كما قال الله تعالى قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر الحسد هذا الداء الوبيل كم افسد من صداقات وكم قطع من ارحام وكان ضيع من مودات ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير اخرج الترمذي عن الزبير بن العوام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين على مستوى الافراد كم افسد الحسد بين الناس واما على مستوى الامه فامتنا الاسلاميه امه محسوده محسوده بفضل الله عليها حسدها اعداؤها بنعمه الله عليها كما قال الله تعالى ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله وبين الله لنا هذا الحسد قال ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حاسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولذلك قاد الاستعمار معاركه الصليبية والاستعمارية على بلاد الاسلام قرونا طويلة ولا يزالون يحتلون بعض ديار المسلمين ولا يزالون يغتصبون اموال وثروات المسلمين ولا يزالون يعلنون الحرب على كل ما هو اسلامي او يمت الى الاسلام شكلا او مضمونا وزاد من حدة هذا الحسد ما اودعه الله من ثروات في بلادنا الاسلاميه وبخاصة كما نعلم ثروة النفط الذي يحرك الاقتصاد العالمي والذي تستصدر له القرارات الدولية والذي تتحرك حاملات الطائرات والمدمرات والفالق العسكريه في انحاء الدنيا وتتم تضحية بالملايين من المسلمين من اجل السيطرة عليه هذا الحسد للامه هو شيء عجيب مع أن الأمة لم تفعل شيئا مسيئا ومن أسوأ ما فعله هذا الاستعمار العالمي بالأمة ما زرعه في قلب الأمة في فلسطين من كيان غاصب ليمنع به وحدة الأمة وليظل شوكة يشوك بها خاصرة الأمة ولأنهم يعلمون أن هذا الصنف من الناس لا يحمل في قلبه إلا الحقد والحسد الذي لا مبرر له اليهود تعرضوا لشدائد كثيرة في اوروبا وفي غيرها ولم يكن لهم صدر يلجأون عليه الا الدولة الاسلامية في الاندلس يوم كانت ثم الدولة العثمانية بعد ذلك ومع ذلك عض اليد التي تقدمت اليهم بالاحسان حسدا وبغيا وعدوانا وهذه من السوآت الكبرى لهذا السلوك المشين انه سلوك وخلق لا سبيل الى الشفاء منه لان الحاسد لا يرتاح إلا ززالة عنك النعمة كما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولذلك قيل كل العداوات قد ترجى إفاقتها إلا عداوة من عاداك من حسد هتعمل له إيه هو لا يريد إلا أن تزول عنك النعم كلها هو لا يرتاح إلا إذا رأى الشر ينزل بك هو لا يرتاح إلا إذا رأىك في هم وغم وإن السبيل لمواجهة ذلك أن نجدد ونقوي بالله صلتنا ونأخذ من عدونا حذرنا ونعد لمواجهتهم خططنا ونوحد في مقاومتهم صفنا ونتعوذ بالله من شرهم على حد قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقب ومن شر حاسد إذا حسد اسأل الله أن يكشف ضر أمتنا ونسأل الله أن يحقق أمننا وأن يكبت عدونا وأن لا يجعل للظالمين علينا سبيلا وأن لا يشمت بنا حاسدنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاء آخر استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين